بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران في الذكر بل للذين كفروا في عزه وشيطان كم اهلكنا من قبلهم من فناء ولا تحين مناعص وَأَجِئُونَ أَن جَاءَ مُنذِرٌ من مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لشيء عجاب وَقَالَ قَلَقًا مَّا لَنَا أَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ مُّرَادٌ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا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 أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَادِ جُنْدُ مِنَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إنكم إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا هجلنا بطنا قبل يوم الحساب اسفر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه صَرْنَا الْجِدَالَ مَعَهُمْ فَصَدَّقْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلُّ مَنْ لَهُ أَذَاب وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلُّ مَنْ لَهُ أَذَاب وَسَجَّدْنَا فَأَهْلَ الْآذَا كَنَدَؤٌ خَصْمٌ إِذْ تَسَوَّرُوا مِحْرَابًا إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَامُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانَ بَغَوْا دَخَلْنَا عَلَا بَدٍ فَحَكَمَ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ حَكَمَ لِسَوَاءِ السَّرَاقِ إِنَّ هَذَا أَخْلَهُ 90 وَتِسْعِينَ نَحْجَةً وَلِيَ نَحْجَةٌ وَاحِدَةٌ وَلِيَ نَحْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْثِرْ لِيها وَعِزِّي لي فِي الخطاب. قال قد ولماك بسؤالنا احجتك الى مناجه وانك كثير من الخلق لا يثني بعضهم على بعض الا الذي امن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقلل منهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وقررات عنه وأماد فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب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 لهم عذاب شهيد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويلوا للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعلموا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته, ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب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 حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرصيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهبري ملكا لا ينبقى لِيَأْخُذَ أَحَدٌ مِنْ بَغِيٍّ إِنَّكَ إِن تَصْرِفْهَا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رَخْوًا أَمْ حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينُ كل وآخرين مطرمين في الأصلاد هذا عطاؤنا تمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن تفعل سَيُنْشِئُ الشَّيْطَانُ بِنَصِيبٍ وَعَذَابٍ أُرْكِجُ بِرِجْلِكَ هذا مَغْتَسَلٌ مِنْ دَارِهِ وَشَرَّابٌ وَوَهَبْنَا لَهُمْ أَهْلًا وَمِثْلَهُمْ مَأْوَى وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَبِكِتَابٍ وخذ بيدك ضغتا تضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صادرا نحمى الحدد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي مَا أَخْنَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ دَارِهِمْ وَإِنَّهُمْ لَمِنْ دَغَلِ النَّبِيِّ مُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَا فَاذْكُرْ اسْمَ إِسْمَاعِيلَ وَذُكْرَ إِبْرَاهِيمَ وَكُنْ هُمْ مِنَ الْأَخْيَارِ هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدم مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراد هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين يصلونها فبقس المهاد هذا فليبقوا محمد وغساق وآخر من شكله الأزواج هذا ثوج تحمل معكم لا مرحبا بهم إنهم صال من النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتم منه لما تدرس دنانا هذا فزجه عذابا تحفث مما رب وطعم ما لنا لا لا نرجى لمن نعبدهم كم من الاشرار أتخذناهم سخريا أم زارت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاصم أهل اللَّهُ وَاحِدٌ قَهَّارٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ لَدَيْنَا عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ قُلْ هُوَ لَدَيْنَا يَخْتَصِمُونَ إِنْ يَرْجِعُ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّذَكِّرٌ إِذْ قَالُوا رَبُّكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْ هَٰذَا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسكد لما خلقت بيدي أستخبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقتني من قيل قال فاخرج منها فإنك غزين وإن عليك نعنة إلى يوم الدين قال رب تأذبني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين لا يومن وقت لحين قال فبعزتك لا اغوين لهم اجمعين منهم مخنص قال فالحق والحق اقيم لان ان جهنما من فومن إِنْ يَعْكَمُ مِنْهُمْ أَجَلًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ مِّنَ نباؤه بحد حين